بسم الله عندك يا علي ما هو تعرف للسهنة صراحا نعم هو الأخراج بإلا وحدى خواتها لشيء النولى ذلك الأخراج لا كان داخلا فيما قبل الأداة مثال ذلك ما أوقام القوم إلا زيدا فزيدا هنا مخرج بإلاه ولولا مخرج بإلا من القوم ولولا ذلك الإخراج لدخل في القوم أحسنته فما هي أدوات الاستثناء كم ذكر منها تمانية نعم أحسنته تذكرها إلا وغير وسوى وسوى وسوى وخلا وعدا وحاشا قوله حروف الاستثناء هل على هذا تعقب؟ نعم أحسنته يجاب عنه على أنه عبر بالحروف تغليبا لإله لأنها أكثر استعمالا في الاستثناء فقال حروف الاستثناء أو يقال جرى نعم جرى على طريقة المتقدمين فأنهم يطلقون الحروف ويردون الكلمات، وعلى هذا يكون مقصود الحروف الاستثنائي وكلمات الاستثناء. ولو عبر بالأداة أدوات الاستثناء ما كان عليه انتقاد عليه انتقاد. فتعبيره بالحروف صحيح على ما سمعت من التخريج أو من الأجوبة الجوابين المذكورين، إما تقنيباً لإلا أو يكون على طريقة من ذكر على طريقة المتقدمين الذين يعبرون بالحروف بدون كلمات قوله هو حروف الاستثناء ثمانية هذا بناء على هذا بناء على إيش نعم احسنته باعتبار جعل كل لغة من لغات سواء كلمة مستقلة أو أداة مستقلة وإلا هي ست إلا وغير وسواء وخلاء وعداء وحاشاء لكن باعتبار جعل كل لغة من لغات سواء أداء مستقلة قالوا حروف الاستثناء ثمانية وإلا هي في الحقيقة الستة ولم يحصر جميع أدوات الاستثناء هنا بقي عليه شيء يأتي في متممة لاجرومية تقسيم أدوات الاستثناء إلى ثم أقسام تنقسم أدوات الاستثناء إلى ثلاثة أقسام أدوات الاستثناء المذكورة منها ما هو حرف اتفاق وهو إلا ومنها ما هي اسم اتفاق وهو اسم اتفاق وهو غير وسواء وسواء وسواء ومنها ما هو تار يكون حرفا وتار يكون فعلا وخلع دوحةش حكم المستثنى بإلا ما حكم الاسم الواقع بعد إلا في الاستثناء أحسنت إذا كان الكلام تاما موجبا وجب نصبه أحسنت. ثلاث حالات الحالة التي أخذناها أمس وهي حالة وجوب النصب وذلك إذا كان الكلام تاما موجبا يجب نصبه مثال ذلك قام القوم إلا زيدا، فالكلام هنا تام ما, تام ما معنى تام ما معنى تام ما معنى تام لا طيب ما معنى موجب أحسن فنعم هو واصلا على المتن موجب تام ونقدمنا اللفظة المتأخرة أحسنده معنى تام أي يذكر المستثنى منه في الكلام أحسنده أن المستثنى منه يكون مذكورا ومعنى موجب أي مثبت ليس منفيا ولا منهيا ولا مستفهما عنه أي لم يسبق بنفي ولا نهي ولا استفهام هذا معنى الموجب بفتح الجيم وأما التمام فكما سمعته أن يكون المستثنى منه مذكورا في الكلام قال رحمه الله وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب ما قام أحد إلا زيدا أو زيد تقدم معنا الإشارة أن الاسم الواقع إلى أن الاسم الواقع بعد إلا له ثلاث حالات الحالة الأولى تقدم الكلام عليها أمس وهي حالة وجوب النصب وذلك إذا كان الكلام تاما موجبا وهذه الحالة الثانية من أحوال الاسم الواقع بعد إلا وهي حالة جواز النصب وجواز البدلية وذلك إذا كان الكلام قبل إلا منفيا تاما فإن كان الكلام قبل إلا منفيا تاما ويشمل المنفي أيضا كذلك إيش النهي والاستفهام يشمل أيضا النهي والاستفهام ولكن عبر أو ذكر النفي فقط لأنه جعلهما داخلين تحته وأيضا عبر بالنفي اختصارا اختصر وإلا أيضا كذلك يدخل تحت ذلك الاستفهام وأيضا النهي فالحاصل أن الحالة الثانية إذا كان الكلام قبل إلا من فيا تاما يجوز وجهان في الاسم الواقع بعد إله الوجه الأول البدلية وهذا هو الأرجح البدلية وهو الأرجح والوجه الثاني النصب على الاستثناء فتقول ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا فإلا زيد على أنه بدل بعض من أحد بعض من أحد وإلا زيدا على أنه منصوب على الاستثناء هكذا يعرب الاسم الواقع بعد إلا إذا كان الكلام قبلها تاما غير موجب تام غير موجب أي أنه من فيه مسبوغ نفي أو نهي أو استفهام فالاسم الواقع بعد إلا فيه وجهان النصب على الاستثناء والوجه الثاني البدلية وما هو الأرجح من الوجهين البدلية الأرجح من الوجهين البدني الإتباع، فتقول على ما قال ما قام أحد إلا زيدا وإلا زيد فمن يعرب إلا زيد ما قام أحد إلا زيد ما نافي أحسن قام في علماء مبني على الفتح وأحد طيب ما قام القوم إلا زيدا إلا زيد سهل القوم فاعل إلا أداة استثناء نعم إلا أداة استثناء ملغاء على البدلية تقول ملغاء تزيد كلمة ملغاء إذا رفعت الاسم وتأخر عنه بدل مثل متقدم فتقول إلا أداة استثناء ملغاء وزيد بدل بعض من كل بدل بعض من كل أي بدل من القوم ما قام القوم إلا زيد وزيد بدل من القوم وهو بدل بعض لأنه بعض منهم. طيب وبدل البعض يحتاجنا ضمير كما تقدم معكم أكلت الرغيف ثلثه، فأين الرابط الآن الضمير؟ أين الرابط؟ ما قام القوم إلا زيد بدل بعض لابد من ضمير يتصل به يعود على المبدل منه، فأين الضمير هنا؟ محدود. محذوه نعم ما قام القوم إلا زيد منهم إلا زيد منهم هذا ما قام فيكون الرابط محذوفا تقديره منهم إلا زيد منهم تقدم معكم أن بدل البعض لا بد فيه من ضمير يتصل به يعود على المبدل منه وهنا ما فيه ضمير في الظاهر فيكون الضمير مقدرا والتقدير ما قام القوم إلا زيد منهم وعلى النصب إلا زيدا ما قام القوم إلا زيدا يا آدم ما يعراب إلا زيدا ما قام القوم إلا زيدا إلا أداة ستنا أحسنت يا آدم ما قام القوم إلا زيدا حضرت أمس أواضح ما حضرت هذه دل على عدم حضوركم استرد نعم مستثنى منصوب علامة نصبه الفتح الظاهر على آخره الشخص واضب يا أخوان حتى يستفيد والغياب يضره غياب الطالب وغياب المدرس والمدرس ما ينبغي أن يغيب إلا لعذر حتى يربط معلومات الطلاب طيب وإنما هو الأرجح من الوجهين إذا كان الكلام من فيا تاما البدنية أحسنت لإجمع القراء السبعة على البدنية في قوله تعالى ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فأجمعوا على البدنية برفع أنفس فإجمعهم يدل على الأرجحية يدل على الأرجحية وأيضا الآية الأخرى اجمعوا على الرفع فيه ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فالضالون بدل من الضمير في يغنط يغنط هو يعود على من والضالون بدل منه وخارج القرآن يجوز إلا الضالين لكن القرآن القراءة السنة متبعة فيه أما في القرآن لا خارج القرآن لا بأس أن تقول باعتبار أنك لم ترد الآية ومن يغنط من رحمة ربه إلا الضالين ما في مانع النصف على, على الاستثناء لكن بالقرآن جاء بالوجه الأرجح إلا الضالون بدل من الضمير في يغنط فإجمع القراء يدل على ترجيح البدلية في هاتين الآيتين ولم يكن لهم شهداء وإلا أنفسهم ومن يغنط من رحمة ربه إلا ضالون، وجاء القرآن بالوجهين أيضا ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك وإلا امرأتك جاء بالوجهين عند الكلام الذي ليس بموجب جاء أيضا بالوجهين لكن الراجح البدنية لإجمع القراء على ما ذكرت فعلى هذا يجوز هذا وهذا البدنية الإتماع عن البدنية ويجوز النصب على الاستثناء متى إذا كان الكلام تاما منفيا تاما غير موجب هذا غير موجب أحسن منفي لأنه يشمل منفي وغير المنفي فإذا كان الكلام تاما غير موجب يجوز وجهاني ما هو الأرجح منهما البدنية لماذا الأرجح البدنية ليجمع الغراء على البدل في قول تعالى ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ومن يغنف من رحمة ربه إلا ضالون وهل جاء القرآن بالوجهين عند عدم إجابة الكلام نعم جاء بالوجهين في قول تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك وإلا امرأتك قراءة تاني امرأتك بالنصب على الثناء وامرأة قبذا من أحد هذا مثال النفي ذكره رحمه الله ما قام أحد إلا زيدا وإلا زيد ومثال النهي لا يقوم أحد إلا زيدا وإلا زيد ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك وان امرااتك ومثال الاستفهام هل قام احد هل قام احد الا زيدا والا زيد هذا مثال الاستفهام هل قام احد الا زيدا والا زيد فهذه ثلاثة امثله تبين ما ذكرت فهذه الحلقه الثانية ننتقل للحلقه الثالثه قال وان كان الكلام اي الذي قبل ان وإن كان الكلام ناقصا ومعنى كونه ناقصا أي أن المستثنى منه لم يذكر في الكلام هذا كلام مهتم الكلام التام هو الذي يذكر فيه المستثنى منه يذكر قبل إلا المستثنى منه والكلام الناقص هو الذي لا يذكر فيه المستثنى منه فإذا لم يذكر المستثنى منه يبقى هذا كلام ناقص وإذا ذكر المستثنى منه وقال هذا كلام إيش؟ تام وهذا التام قد يكون موجبا وقد يكون غير موجب فإن كان موجبا وجب نص المستثنى منه مع تمام الكلام وإن كان غير موجب فالمستثنى منه فيه وجهان النصب على الاستثناء والبدليه طيب انتقل إلى الحالة الثالثة وهي ما إذا كان الكلام ناقصا ما معنى الكلام ناقص أي أن المسجد منه لم يذكر في الكلام قال وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل على حسب وعلى حسب أي على قدري بفتح السين وبسكونها فيجوز هذا وهذا كان على حسب العوامل وأيضا على حسب العوامل أي على قدر العوامل قال وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو ما قام إلا زيد وما رأيت وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد هل هنا مذكور المستثنى منه ما تجد شيئا فهذا إذن كلام ناقص فالحاصل في هذه الحالة الثالثة وإذا كان الكلام ناقصا أي لم يذكر المستثنى منه وإذا كان الكلام ناقصا لا يكون إلا منفيا لا يكون إلا منفيا ما يصرح الإثبات إذا كان الكلام ناقصا فإذا كان الكلام ناقصا لا يكون إلا منفيا كما تلحظ الأمثلة فلا تقول قام إلا زيد ورأيت إلا زيدا ومررت إلا بزيد لا لا تقول هذا فلا يكون الكلام في هذه الحالة الثالثة, الحالة الثالثة إلا منفيا إذا كان ناقصا واضح طيب ما حكم هذا الاسم الواقع بعد إلا إذا كان الكلام ناقصا قال المصنف كان على حسب العوامل ومعنى ذلك أي معنى قوله على حسب العوامل أي أنه إذا كان العامل الذي قبل إلا يطلب مرفوعا رفعته هذا معنى على حسب العوامل أي أنه إذا كان العامل الذي قبل إلا يطلب مرفوعا رفعت الاسم الواقع بعد إلا وإذا كان يطلب منصوبا نصبت الاسم الواقع بعد إله وإذا كان يطلب جارا ومجرورا يتعلق به جررت الاسم الواقع بعد إله أمثلت ذلك على الترتيب ما قام إلا زيد وما رأيت ما ضربت إلا زيدا وما مرت إلا بزيد هذا معنى قوله على حسب العامل أن ينظر إلى العامل الذي قبل إلا ماذا يطلب ينظر إلى العامل الذي قبل إلا ماذا يطلبه فإن كان يطلب مرفوعا رفعت هذا الاسم الواقع بعد إلاه فقلت ما قام إلا زيد هل يصلح أن تقول ما قام إلا زيد هنا ما يصلح لأن العامل الذي قبل أنه يقلب مرفوعا فتقول ما قام إلا زيد فما يعراب زيد فاعل فتقول ما نافيا وقام في علماض وإلا أداة السثناء ملغاه هكذا تقول إلا أداة السثناء ملغاه وزيد فاعل قام لأن العامل المتقدم يطلب مرفوعا فيكون فاعلا له طيب وإذا كان العامل الذي قبل إلا يطلو منصوبا نصبت الاسم الواقع بعد إله على المفعودية على أنه مفعول به فتقول ما ضربت إلا زيدا فمن يعرف هذا المثال نعم ما نافي أحسنته ضربة في علماء مبني على السكون نعم نصال المير رفع متعرف أحسنته وإلا لا استثناء ملغاه وزيدا مفعول به منصوب علامة نصبين فتح الظاهر على آخرت أحسنته لماذا لا تقول إلا زيدا عن الاستثناء زيدا هنا منصوب على الاستثناء ناقص لأن الكلام ناقص ما فيه مستثنى منه حتى تقول منصوب على الاستثناء فلا يصلح هنا أحسن فهو منصوب على أنه مفعول به وهو مستثنى في المعنى من حيث المعنى قال وإذا كان العامل يطلب جارا مجرورا يتعلق بالفعل جررتها ما بعد إلا مثاله ما مررت إلا بزيد عندما تا يا أخي ما مررت إلا بزيد هذا الله ما نافية مررت فعل علو فعل إلا أن استنامو هكذا تقول أي ما إنها عمل في هذا الحالة إذا كان الكلام ناقصا ليس لها عمل من الغاء أنها ما عملت والبحر في جر وزيد اسم مجرور بالباء على مجرور الكسر والجار مجرور متعلق بالفعل لأن مررت يحتاج نجار مجرور ما يتعدى بنفسه ما يقال مررت زيدا وإنما يقال مررت بزيد ليس كذلك فهنا ما قبل إلا العامل يحتاج نجار مجرور يتعلق به فماذا تصنع في المستثنى بعد إلا فليس الواقع بعد إلا تجر بحرف جر وتعلق الجار مجرور بهذا الفعل المتقدم، فهذه ثلاث حالات للاسم الواقع بعد إلّا الحالة الأولى يجب نصبه، وذلك إذا كان الاستثناء إذا كان الكلام تاماً موجبا تقدم تمثل ذلك. الحالة الثانية يجوز الوجهان النصب عن الاستثناء والإتباع عن البديلية، وذلك إذا كان الكلام تاماً غير موجب. تام غير موجب والأمثل على ذلك ما تقدم ومنه قوله تعالى ما فعلوه إلا قليلا منهم ما فعلوه إلا قليلا منه إلا قليلا. القراءة التي عندنا إلا قليل منهم على الأرجح جاءت ما فعلوه إلا قليل منهم ما يعرف قليل بدل من إيش من الواو ما فعلوه الها مفعول به اللواغ فاعل إلا قليل قليل بدل جاءت القراءة الأرجحة واضح من عنده يا أخوان قراءة النصب إلا قليلا منهم هل أحد عندهم قراءة النصب ما نحن عندنا الرفع البدلية هذه الحالة إذا كان الكلام تاما غير موجب الحالة الثالثة التي أخذناها آنفا وهي ما إذا كان الكلام ناقصا ما ولا يكون إلا منفيا في هذه الحالة إذا كان الخنم ناقصا لا يكون موجبا يكون غير موجب إذا كان الخنم ناقصا فما حكم الاسم الواقع معدى إلا يكون على حسب العوامل فإن كان العامل الذي قبله يطلب مرفوعا رفعت الاسم وإذا كان يطلب منصوبا نصبت على المفعلية وإذا كان يطلب جار مجرورا جررت الاسم الواقع معدى إلا وعلقت به الفعل المتقدم قال رحمه الله هذه الثلاث الحالات حفظت ما عداها سهل أن ما سيأتي لأنه يترتب عليها قالوا المستثنى بغير وسواء وسواء مجرور لا غيره انتهينا من حكم المستثنى بإلا وفيه كما تقدم معنى ثلاث حالات ولأن انتقل رحمه الله تعالى إلى الاسم الواقع بعد غير وسواء بنغاتها الثلاث فما حكم المستثنى بغير وسواء وسواء وسواء قال المصنف رحمه الله مجرور لا غير أي لا يجوز فيه غير الجر الاسم المستثنى بغير وسواء لا يجوز فيه غير الجر فلا يصلح النقص فيه ولا يصلح الرفع فيه بل يجب جره بالإضافة بإضافة غير إليه أو إضافة سواء إليه هذا هو حكم الاسم المستثنى بهذه الأدوات الأربع بغير وسواء وسواء وسواء حكمه أنه مجرور لا غير أي لا غير الجر جائز فيه لا غير الجر جائز فيه لا يجوز فيه إلا الجر فقط وأما الرفع النصف فلا طيب فتقول قام القوم غير زيد قام القوم غير زيد فماذا صنعنا بزيد؟ وهو المستثنى حقيقة جررناه لأن حكم المستثنى بغير الجر قام القوم سوى زيد سوى زيد سواء زيد ماذا صنعنا بزيد جررناه لأن حكم المستثنى بغير وسوى الجر هذا واضح الآن لأننا سننتقل للأداء كيف يصنع بها الأداء هذه غير وسوى كيف نصنع بها ننصبها ونرفعها أو نجرها هذا سيئة الكلام عليه لكن الكلام على المستثنى بها سهل ما حكم المستثنى بهذه الأدوات الأربع مجرور لا غير أي لا يجوز به غير الجر واضح دائما تجره بقي الأدوات الأربع هذه ما حكمها حكمها حكم الاسم الواقع بعد إله على الحالات الثلاث المتقدمة هذه الأداء غير وسواء وكذلك أيضا سوا وسواء ما حكمها حكمها في الإعراب حكم الاسم الواقع بعد إلا على الحالات السابقة فإن كان الكلام تاما موجبا وجب نصب الأداة فتقول قام القوم غير زيد قام القوم غير زيد إن كان الكلام تاما موجبا وجب نصب الأداة غير أو سواه إلا أن غير الحركات تكون عليها ظاهرة وسوى الحركات تكون عليه مقدرة إلا على لغة المد سواء فتنصب واضح وتظهر الحركة فإذا كان الكلام تاما موجبا وجب نصب هذه العداء غير وسواء فتقول قام القوم غير زيد وقام القوم سواء زيد وفي لغاتها التي هي بن قصر تقول سواء زيد والحركة تكون مقدرة منع من ظهورها التعدر على ما تقدمه هذا واضح وإن كان الكلام تام من غير موجب إذا كان الكلام تام من غير موجب ما حكم غير سوى يجوز وجهان فيها النصب على الاستثناء والاتباع على إيش على البديلية ما قام ما قام القوم غير زيد وغير زيد ما يعرب غير بالرفع ما قام القوم غير زيد على البديل وغير زيد على الاستثناء النصب على, على الاستثناء وإذا كان الكلام ناقصا أي لم يذكر المستثنى منه فيه فما حكم غيره سوى تكون بحسب العوامل إن كان العامل المتقدم يطلب مرفوعا رفعت غيره ورفعت سواه وإن كان يطلب منصوبا نصبت على المفعولية وإن كان يطلب مجرور يتعلق به جررته على به الفعل فتقول ما قام غير زيد ما قام غير زيد هذا كلام ناقص أو تام ما قام غير زيد ناقص أو تام ناقص ما ذكر المستثمر منه فلا فالأداء حكمها تنظر للعامل الذي قبلها فإن كان يطلب مرفوعا رفعت الأداء ما قام غير زيد ويكون فاعلا, فاعلا وإن كان يطلب منصوبا على أنه مفعول به نصبت الأداء ما رأيت غير زيد ما رأيت غير زيد ما ضربت غير زيد مفعول به وإن كان يطلب جار المجرون يتعلق به جررت غير أو سوا فقلت ما مررت بغير زيد ما مررت بسوى زيد بسوى زيد بسواء زيد فحالة القصر تكون الحركات مغدرة وحالة المد تكون الحركات ظاهرة على فهذه السوا هذا هو حكم الأداء أنها بحسب الاسم الواقع بعد إلا واضح أو يكون عرابها كعراب الاسم الواقع بعد إلا على الحالات الثلاث إن كان الكلام تاما موجبا وجب رصب الأداء غير أو سوى وإن كان الكلام تاما غير موجب يجوز في غير أو في سوى وجهاني التبعية على الإبدال والنصب على الاستثناء ما قام القوم غير زيد وما قام القوم غير زيد وإن كان الكلام ناقصا ننظر للعام الذي قبل يش الأذى فإن كان يطلب مرفوعا رفعت ما قام غير زيد وإن كان يطلب منصوبا نصبته ما رأيته غير زيد وإن كان يطلب مجرورا جار مجرورا يتعلق به جررته فقلت ما مررت بغير زيد والحركات تكون ظاهرة ومقدرة أما بالنسبة لغير تكون الحركات ظاهرة وأما بالنسبة فإن كانت على لغة القصر كانت الحركات مقدرة قام القوم سواء زيد تكون الحركات مقدرة وإن كانت على لغة المد سواء تكون الحركات ظاهرة قام القوم سواء زيد والمستثنة بهذه بإمهالي ما حكمه المستثنة بهذه Schule ما حكمه مجروه لا غير هنحفظه المستثنى ب إلا في ثلاث على ثلاث حالات متقدمة قد يجب نصبه وقد يجوز إش الوجهان وقد ينظر فيه على حسب العام الذي يطلبه أما المستثنى بهذه الأدا الأدوات المذكورة الأربعة فليس فيه إلا الجر والأدوات هذه ما حكمها بالعِرَاب ينظر فيها إش إعرابها كإعراب الاسم الواقع بعد إلا كإعراب الاسم الواقع بعد إلا على حسب الحالات الثلاث هذا واضح وهو واضح قال ماذا ترك المؤلف بأمثلة غير ما يشهد هذا الكلام له لماذا ترك المؤلف لعله يريد أمثلة غير وأخواتها ما يحتاج لأنه تقدمت تقدمت الأمثلة في إلا وهي نفس الأمثلة التي في إلا تعاد هنا ما فيه مانع تركها للوضوح لأنه واضح الأمر فيها. لكن ما نبه على حكم الأعداد ذكر حكم المستثنى ولم ينبه على إعراب هذه الأدوات وإعرابها كما سمعته. إعراب الاسم المستثنى بإلا على التفصيل السابق. إعراب هذه الأدوات إعراب الاسم المستثنى بإلا على التفصيل السابق عن الحالات الثلاث المتقدمة في إلا. في شيخ وأنا أنتقنا الأخير هذا. قال رحمه الله. أظن جاء الوقت لكن ما فيش درس. آه تمام. قال رحمه الله والمستثنى بخل وعده وحاشا. انتبهوا يا أخي الذي فهم الحالة الأولى في إلا هذه الحالات كلها سهلة عليه. قال والمستثنى بخل وعده وحاشا يجوز نصبه وجره. نحو قام القوم حاشا زيد أو زيدا. وخلَى زيداً أو زيداً، وعَدَ عمراً وعَدَ عمراً أو عمرا هذا هو حكم المستثنى بهذه الثلاث أدوات: خلا وعَدَ وحاشا. حكمه أنه يجوز فيه النصب ويجوز فيه جر. لماذا؟ لأن هذه الثلاث أدوات مترددة بين الفعلية وبين الحرفية. هذه الثلاث أدوات: خلا وعَدَ وحاشا تارة تستعمل أفعالاً وتارة تستعمل حروف جر. فإذا استعملتها أفعالا نصبت الإسم الذي بعدها فقلت قام القوم خلا زيدا فتكون يكون خلا فعل ماض فيه معنى الاستثناء هكذا تعرفه تقول قام فعل ماض والقوم فاعل وخلا فعل ماض فيه معنى الاستثناء تزيد هذه الكلمة والفاعل ضمير مستدف ذقدير وهو وزيد المفعول به هكذا يكون الإعراب حال النصب إذا نصبت الإسم بعدها فقلت قام القوم خلا زيدا حاش زيدا عدا زيدا فتقول قام فعل ماض والقوم فاعل وخلا فعل ماض فيه معنى الاستثناء وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وزيدا مفعول به هذا إذا نصبت الاسم الواقع بعدها تكون أفعالا في هذه الحالة أفعالا ماضية وفاعلها مستتر وهذا المنصوب مفعول به والكلام على معنى الاستثناء لا تقول المنصوب على أنه منصوب على الاستثناء لا تقول مفعول به والكلام على معنى الاستثناء كأنك استثنيت طيب وقلنا أيضا تارة تستعمل حروف جر فإذا استعملتها حروف جر جررت ما بعدها فقلت قام القوم حاشا زيد أو عدا زيد أو خل زيد فتقول قام فعل ما ذو القام فاعل وحاشى حرف جر فيه معنى الاستثناء هكذا تقول حرف جر فيه معنى الاستثناء وزيد مجرور بحاشا هذا واضح هذا هو حكم المستثناء بخلى وعدى وحاشى يجوز فيه وجهان بناء على تردد هذه الأدوات بين الفعلية والحرفية فإن استعملتها أفعالا نصبت الاسم الواقع بعدها على أنه مفعول به وين استعملت حروف جر جررت الاسم الواقع بعدها جررت الاسم الواقع بعدها لأن حروف جر وحروف الجر وظيفتها أن تجر الاسم الواقع بعدها قال قام القوم حاشا زيد عندما نعرب أمثلة المصنف قام في علماء ضم لعنفتح نعم القوم فاعل حاشا زيد زيد وحاشى حرف جر هنا فيه معنى الاستثناء وزيد اسم مجرور بحاشى وعلامه جر الكسره الظاهره على آخره طيب وقام القوم حاشى زيدا عندما تفضل قام في علماء مبني على الفتح لا محل له من الاعراب فاعل مرفوع لهم ترفع الضم الظاهر على آخره وحاشة في علمات فيه معنى الاستثناء هكذا تقول وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه متع الظاهر على آخره أحسنت لماذا نصبت ما بعدها لأنك استعملتها أفعالاً. طيب هذا إذا لم توجد ما قبلها فإن وجدت ما المضارية قبلها نصبت وجوباً. ما أتقول قام القوم ما عدا زيداً ما خلا زيداً هنا ما يصلح بين بالحرفية والفعلية. هذا التردد أي جواز الوجهين إنما هو إذا لم تأتي قبلها ما المضارية قبل هذه الأفعال ما المضارية فإن سبي هذه الأفعال بما المضارية وجب نصب الاسم بعدها. على أنه مفعول به كما تقدم. فتقول قام القوم ما عدا زيدا ما خلا زيدا ما حاشا زيدا وجوبا النصف فقط ولا يجوز الجر. فهذا التردد في جواز الوجهين إنما هو إذا لم تسبق هذه الثلاث الأدوات بما المصريّة. فإن سبغت بما المصريّة تعين النصف فقط تعين النصف ولا يجوز غير النصف واضح وتكون ما هذه المصريّة. والفعل علمه ما فعل ماض وزيدا مفعول به والفعل ضمن المستثن النفس العراب المتقدم لكن زيادة ما فقط قبلها فإذا كانت ما قبلها تعين النص قال ما يعرب ما ضربا بتغيير الصيغة ما ضرب القوم إلا زيد هل يصح أن يكون المستثن منصوب منصوبا نعم ما ضرب القوم ما ضرب القوم هكذا ما ضرب القوم إلا زيد وإلا زيد يجوز هذا وهذا القوم نافع ل وإلا ذات استثناء وزيدا المستثنى على النص وإلا زيد زيد نيش بدل من من القوم يجوز مع تغيير الصيغة ومع بقاء الصيغة على أصلها فتقول ما ضرب القوم إلا زيدا وإلا زيد كما تقول ما ضرب القوم أو ما جاء القوم إلا زيدا وإلا زيدا نفس الكلام. لكن هنا على ما ذكرت لك قال قام القوم غير زيد ما يعراب غير غير إعرابها في خلاف فمنهم من يقول منصب على الاستثناء قام القوم غير زيد منصب على الاستثناء وهذا الذي تأخذ ومنهم من يقول إذا نصبت غير في الاستثناء تنصب على الحال قام القوم غير زيد المنصوب عن الحالية إذا نصبت غير بالاستثناء فتكون فتقول منصوبة عن الحالية وأنت الذي تجري عليه وتمشي عليه كبادئ تقول منصوبة عن الاستثناء هكذا تقول منصوبة عن الاستثناء وأما خلاف سيأتي شاء الله الكلام عليه لكن أنت إذا حفظت هذا هذا خير كثير هذا هو العراب الذي تحفظه قال ما هو أفصح الوجه في لغات سواء الكسر هذا المشهور فيها السواء مع القصر واللغة الثانية سواء والثالثة سواء بالمد على ترتيبها المذكور في الفصاحة على ترتيبها المذكور سواء وسواء طيب هذا هو حاصل باب الاستثناء وإن شاء الله غدا المراجعة فيه إِنَّ هَٰذَا سُبْحَانَ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ النَّدِيُّ اسْتَغْفِرُوا